صلى الله عليك يقول السائل هل يصح أن يمس المصحف من قام من النوم النوم ناقض للوضوء ولا يمس القرآن إلا طاهر النوم ناقض للوضوء ولا يمس القرآن إلا طاهر فيتوضى ثم يمس القرآن نعم صلى الله إليك المعتكف هل يجوز له أن يخرج إلى ساحات الحرم لتناول الإفطار والسحور مع أولاده ساحات الحرم معدودة من الحرم ساحات الحرم معدودة من الحرم ولو خرج أيضا خارج الساحات لحاجة إلى طعام أو يأكل طعام معين قد تكون بعض الأطعمة لا يؤدم مثلا بدخولها ويكون بحاجة إلى طعام معين فخرج خارج الساحة ليأكل حاجه ويرجع فهذا لا يؤثر لا يؤثر عليه نعم يقول كذلك ما هو موعد دخول الاعتكاف وموعد الخروج موعد دخول الاعتكاف بحسب ما بحسب ما يريد المرء من مده يعتكفها ومن اراد ان يعتكف العشر الاواخر من رمضان فان دخوله ل المعتكف يكون من غروب الشمس من ليلة واحد وعشرين فيدخل معتكف وقيل قولان لأهل العلم وقيل يدخل المعتكف في الفجر فجر واحد وعشرين ويكون خروجه من المعتكف إذا غربت الشمس من ليلة العيد نعم يقول أنا معتكف وقد نسيت الجوال وبعض الأدوية في الفندق فهل يجوز أن أذهب إلى الفندق وأحضر الدواء هل يؤثر ذلك على اعتكافي أما نسيانك للجوال فهذا من نعمة الله عليك ورحمة الله بك ومن الخير لك أن تبقى ناسيا حتى تخرج من المعتكف. فهذا من رحمة الله بك أنك نسيت الجوال وأما الدواء فاذا كنت محتاجا إليه بد لك من فإن وجدت من يحضر لك الدواء إن وجدت من يحضر لك الدواء دون أن تخرج فلا تذهب وإن كان الأمر لا بد أن تذهب أنت بنفسك لحضار الدواء ومضطر إلى ذلك فلا حرج عليك في ذلك وأما نصيحتي لك فالجوال لا تحضره دعه في الفندق حتى تخرج من المعتكف فإن كثير من المعتكفين خرجت بهم الجوالات عن حقيقة الاعتكاف وما أصبح بجوالات من المعتكفين نعم لا بد أن يبين ذلك لأن بعض المعتكفين خرج به جواله عن حقيقة الاعتكاف الاعتكاف هو خلوة وفراغ للقلب من اللواهي والمشغلات وجمعية للقلب على الذكر والإقبال على الله سبحانه وتعالى بتلاوة كلامه وذكره ومناجاته والقيام بين يديه سبحانه وتعالى أما أن يكون الإنسان فقط جسمه في داخل المسجد وأما قلبه فهو مشتت مع ما يذهب به هذا الجوال من المذاهب ينقله من مكان إلى مكان ومن موقع إلى موقع ومن أمر إلى أمر أين الاعتكاف؟ المقصود من الاعتكاف ليس الجسم ان يكون فقط المسجد المقصود من الاعتكاف ان يكون قلبك مجتمع على الذكر على الانصراف عن اللواهي الملهيات والمشغلات هذا المقصود من الاعتكاف اما ان يكون فقط جسم المرء في المسجد وقلب خارج المسجد والجوال يخرج الانسان تماما من المسجد يخرجه من المسجد إذا كان يتعامل مع الهواتف الذكية وما تجربه من مواقع وأشياء وملهيات حتى بعضهم فيما بلغنا في المعتكف يمضي جزءا من وقته في الألعاب الموجودة في الجوال داخل مسر في الألعاب وهذا أمر محرم يكفي أن نتذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم في قضية السائل حيث قال عليه الصلاة والسلام إن المساجد لم تبنى لذلك تذكر كلما حدثت كنفسك بأمر من الأمور التي ليست من مقصد المسجد ولا من الغرض الذي بني المسجد لأجله فلا تفعلها في المسجد ومن ذلك استخدام, آلات الجوال أو استخدام الجوال في اللهو واللعب والدخول على المواقع والتفرج من هذا القبيل هذه مصيبة عظيمة جدا بلي بها بعض الناس أصلحنا الله وإياهم أجمعين نعم. ابن القيم رحمه الله تعالى في زاد المعاد ذكر كلاما نود من فضيلتكم التعليق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 والخطرات كلها بذكره والتفكر في تحصيل مراضيه وما يقرب منه فيصير أنسه بالله بدلا من أنسه بالخلق فيعده بذلك لأنسه به يوم الوحشة في القبور حين لا انيس له ولا ما يفرح به سواه فهذا مقصود الاعتكاف الأعظم انتهى من زاد المعاد. هذا كلام عظيم للإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه زاد المعاد في بيان حقيقة الاعتكاف وهو حقيقة جدير بأن يتأمله كل معتكف أن يتأمله كل معتكف حتى يجاهد نفسه على تحقيق حقيقة الاعتكاف والإتيام مقصوده حتى يخرج بالماء بالثمرة المرجوة التي لأجلها اعتكف في بيت الله تبارك وتعالى فيقول رحمه الله ان مقصود الاعتكاف وروحه عكوف القلب على الله المقصود بالاعتكاف ليس مجرد الجسم ان يكون في المسجد واما القلب فيكون خارج المسجد وانما مقصود الاعتكاف عكوف القلب عكوف القلب وعلى الله وجمعيته وجمعيته عليه والخلوة به والانقطاع عن الاشتغال بالخلق هذه حقيقة الاعتكاف ولا يمكن أن يتحقق للمرء ذلك إلا إذا أخذ بالمجاهدة لنفسه على جمعية قلبه وعكوف قلبه على الله سبحانه وتعالى ذكرا وشكرا وانت في المعتكف ستجد أمور كثيرة تشغلك وتصرفك عن هذا المقصود فجاهد نفسك إذا كان في المعتكف مجالس انس ومرح ومداعبة وما إلى ذلك فأنت لم تأتي المعتكف لأجل هذا الأمر هي موجودة في الخارج وكون هذه المجالس في الخارج أبعد عن الإثم لأن بعض الناس يصل به الأمر إلى الوقوع في الإثم تجد بعضهم وقد يكونوا من المعتكفين متحلقين ويتانسون ويضحكون ويتمازحون ويصدر الصوت العالي منهم بالضحك وإلى جنبهم شخص يريد أن يقرأ القرآن ما يتمكن من قراءه القرآن بسبب رفع أصوات بالمزح والضحك والمؤانسة إلى آخرة أي اعتكاف هذا وأي خلوة هذا إذا كان متحلقا ومزح وضحك ومداعبة ومن يقرأ القرآن لا يتمكن تختلط احيانا عليه الآيات بسبب أصوات المازحين والضاحكين واللاهين ومثل ذلك قل في المعتكف الذي بيده الجوال والهواتف الذكيه ويتنقل من مواقع أو يلعب بما فيها من العاب أو تسلية أو نحو ذلك فأي جمعية للقلب هذه ستكون وأي خلوة هذه ستكون وأين, وأين حقيقة الاعتكاف فيقول روح الاعتكاف ومقصود عكوف القلب على الله وجمعيته عليه والخلوة به والانقطاع عن الاشتغال بالخلق والاشتغال به وحده والاشتغال به وحده سبحانه بحيث يصير ذكره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 هذا مقصود الاعتكاف الأعظم ومثل هذه الورقة حقيقه في كلام ابن القيم رحمه الله تعالى جدير بكل معتكف أن يتأملها مرة تلو الأخرى حتى يجمع قلبه من شتاته ويجمع نفسه من بعثرة همومها وتشتتها إلى اجتماع على ذكر الله وإقامة شكره وتلاوة كلامه وحسن مناجاته وجمال الإقبال عليه سبحانه وتعالى حتى يكون لهذا الاعتكاف الأثر لا أن يخرج من معتكفه وهو كما كان لا شيء ولم يغير فيه الاعتكاف أي تغيير بينما الواقع المثمن للاعتكاف حقيقة أن ينقل المرء نقله عظيمه جدا في حياته كلها عندما يحسن فعلا الاعتكاف وهذه أيضا فرصة لنتوجه إلى الله سبحانه وتعالى بالدعاء أن يوفق جميع المعتكفين وجميع المسلمين لحسن الاغتنام لهذه الأوقات الشريفة واللحظات المباركة وأن يغنمنا أجمعين خيرات هذه الليالي والليلة العظيمة المباركة ليلة القدر أن يغنمنا خيرها وبركتها وأن يجعلنا من عباده المقربين وأوليائه الذاكرين الشاكرين وأن يصلح لنا شأننا أجمعين وأن يهدينا إليه سراطا مستقيما اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا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 ولا تكن إلى انفسنا طرفه عين اللهم اقسم لنا